117. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم 118. قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون